Ya Rabbi, sudah filna, dan kulle na tamau, fi afgun, wafi karamin, وجنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الآخر لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي القريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعوه حديثك النهور العديد جوارك الوصن الرطيب فتذكر روحي يا حبيب محمد المكرم الغريب ذي الفضل الأيام جل من صلى I'm mm -hmm.